Bismillahirrahmanirrahim. Allahu'mma inni asanuk bi asma'ik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Azim ya Hakim ya Qadim ya Mucim ya Kerim. Subhanak Allah ila ha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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين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 يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده أم الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال سبحانك <تصفيق> يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من الناس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 subhanaka la ilaha anta Ya man kullu şeyin li kudreti, ya man zallu şeyin li aze ti, heybeti, ya man inqada kullu muketi, ya man dana kullu şeyin mimma xafeti,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 ya bağışa sıraya, mutlakl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 يا ملجئي عند الضرار يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك <تصفيق> يا لا إله إلا, إلا أنت الأمان الأمان خلصنا منا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 رب حانك <اللع> لا اله الا, إلا انت الامنا امان خل نسامنا <اللع> يا دليل المتحير يا غياث المستغيث يا صريخ المستصرخين يا جار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 سبحانك, سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والإمتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان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 فبحان وجهنا الىك الا انت الامنا الامان خلصنا من النار. واسالك باسماءك يا مؤمن يا Hânu kelele lâ illâ ente el emânen emânen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 رحمته وعلى غضبه من أحاط بكل شيء عينه سبحانه جانا إنا إلا إنا أنت الأمان الأمان خلصنا من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 سبحانك يا لا إله إلا أنت أمان الامان خلصنا من النار فاسألك يا علي يا وفية يا وني يا غني يا مالي يا زكي يا رضي يا بدي يا حفي يا قوي سبحانك يا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 يا ان ذا القوه المتينه يا ذل منث السابق Ya azhar al حانك يا لا إله إلا أنت الأمان والأمان خلصنا النار. يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا عالم الخفيات يا رحم العبرات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 Ya Rabbi, haram Ya Rabbi, şehri haram Ya Rabbi, haram Ya haram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 I'm like you alone. ve selen k bismiak ya hakim ya alim ya asim ya يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا معين من استعان يا مغيث من استغاث يا صريخ من استصرخ يا غافر من استغفر Subhanaka illa illa, inna anta emanen يا نافس الكهربيا كاشفا الضر يا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 yen sağlam edeni tutam ya kuvya حَامِدُ مَن لَّهُ إِلَّا أَنْتَ أَمَانَ الْغَمَامِ أَجِرْنَا مِنَ النار. يَا أَعْظَمَ مِن كُلِّ عَظِيمٍ يَا أَكْرَمَ مِن كُلِّ كَرِيمٍ يَا أَرْحَمَ مِن كُلِّ رَحِيمٍ يَا أَحْكَمَ مِن كُلِّ حَكِيمٍ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 Subhaneke la ilahe illa ente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 وأسألك بأسمائك يا كافي يا شافي يا وفي يا معافي يا علي يا داعي يا رضي يا قضي يا باقي يا هادي سبحانك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 Subhanak Allahu Ya khair al حَنانَ كَلا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَمَنًا أَمَانًا أَجِبْنَا مِنَّا يَا مَنْ هُوَ خَلَقَ فَسَوَّى يَا مَنْ هُوَ قَدَّرَ فَهَدَى يَا مَنْ هُوَ يَكشِفُ البَنَا يَا من هو يسمع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 Ya man who in the kubur gezte, Ya man who in the kıyamet heybet, Ya man who in the mezan qaza, Ya man who سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 يا من هو إليه يرغب الزاهدون يا من هو فيه يطمع الخاطئون يا من هو يستأنس به المريدون يا من هو يفتخر به المحسنون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 I, I don't like Aselük bi asmaik ya karib ya rakiy ya habib ya mujib ya اَنَّكَ نُعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُتَوَكَّلُ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُنَوِّرَ النُّورِ يَا مُصَوِّرَ النُّورِ ya muddir al-nur, Ya muddir nur Ya nuran, nur, Ya nuran, bagd nur, Ya nuran, fakl nur, Ya nuran, neyse يا من وعده صدق يا من عفله فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حل يا من أنسه لذيذ سبحانك لا إله إلا, إلا, إلا, إلا أنت الأمان وأسألك بأسمائك يا منوّل يا مفصل يا مبدّل يا مسهّل يا مذلّل يا منزّل يا محوّل يا مجمّل يا مكمّل يا مفضّل سبحانك يا لا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا من بلغت الى كل شيء قدرته يا من لا يحصل عباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الافهام جلاله يا من لا تنال الاوهام كنهها يا من العظمة والكبرياء رداؤه يا من الهيبة والسلطان بهاء يا من تعزز بالعز بقاؤه سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان يا من له المزل Ma'ika ve Ya qaida la qaida la ya rahim la la illa anta es anuka bi ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya khaniq ya ya ya ya ya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 ya من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا Ya من لم يكن له شريك في الملك Ya من لم يكن له ولي من الذل Ya من له الحول والقوة سبحانك يا لا إله اماما اماما دنا مننا يا منيا يا غافر الخطاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا عظيم السناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء ya şerîfe'l ceza sübhâneke yâ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 يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك, سبحانك يا لا إله إله Ya من جعل الأرض مهادا Ya من جعل الجبال أوتادا Ya من جعل الشمس سراجا Ya من جعل القمر نورا Ya من جعل الليل نباسا Ya من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الاشياء ازواجا من جعل النار سبحانك سبحانك يا لا. مَن آمَنَ مَن دَنَا وَأَسْأَلُكَ Rahmanike ya la ilaha illa ente el aman el amanana Ya hayyu qabla kulli hay ya hay ya hayyu alladhi la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 ya hayyul ladhi yuhyi'l mauta ya hayyul ladhi la yamut ya illa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 يا من هو رحمته قريب للمحسنين سبحانك سبحان يا لا إله, إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا, نجنا من النار يا من تبارك اسمه Ya men la ilahe gayerun Ya men taqad Ya Ya I'm a Tanık, bi asmaik, ya muğin, ya mübin, ya amin, ya mekin, ya metin, ya şedid,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 بصيد يا من هو بحوائج العباد خبير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا يا خاني لا يمكن لنا الا ان تنا امانا امانا نجنا من faatır ya talib ya mukabt,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 ya men dana fi ulumi ya ala fi dunu ya illa anta al min ya ma ya يا مَن يطوب في الأرحام كيف يشاء من يزيد في الخلق ما يشاء يا مَن Ya men lam yattakhiz sahibatan wa ya fi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 سبحانك, سبحانك يا لا الله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا فرد يا وطر يا أحد يا صمد يا Oh, يا معروف من عرفه يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده ya mahbubah man ahabbah Ya marrubah man aradah Ya makusudah man anabah ilayh Subhanaka illa anta l'amana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 Kemisli şey, شيء يا من بيده şey, كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى Aman aman aman adnan adnan. Ya manla yâlem al gâbe ya men la yaghfiru dhunuba illa hu Ya men la yuqallibu al-quluba illa hu Ya men la yakhluqu al hu Ya men la yutimmu al hu يَا مَنْ لَا يُنَزِّلُ الغَيْثَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ Ame ki yama illa h, illa ant alama Ya al ya al-fuqara, ya ya Nasır Al-Auliya, Ya Qahir Al-Ağda, Ya Rafi' Al-Sema, Ya Ya Ya I'm not going to يا مبدئ كل شيء ومعيده يا مسبب كل شيء ومقدرة يا مربي كل شيء ومدبرة يا مكور كل شيء ومحولة يا محي. Allah'ın kendisi illa illa andan aman al ama kalsana minana. Ya kıyır يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وأنيم ya khair sahibi ve jalis, Ya khair I'm okay, I أسألك بأسمائك يا مسبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدر يا مرتب يا مرغب يا مذكر يا مكون يا متكبر سبحانك يا لا إله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 ya manhu ve munkuhu Ya Ya سمنا إكياء ربنا يا إلهنا يا يا يا يا حافظنا يا يا رزقنا يا دليلنا يا سبحانك يا